بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا نبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس الثامن والتسعين قال المصنف رحمه الله باب, باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم قال محمد قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله و أن ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد قول الإمام محمد بن حسين ابو بكر لاجر رحمه الله يَعْلَمُوا رَحِمَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم لم يزن نبيا من قبل خلق آدم هذا في علم الله وتقديره وأما مبعثه عليه الصلاة والسلام فكان بعدما بلغ أربعين سنة كما سيأتي بيانه ان شاء الله فالمقصود بقوله هنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزن نبيا من قبل خلق آدم يعني في تقدير الله وفي علم الله وأما المبعث فكان بعد بلوغه أربعين سنة صلى الله عليه وسلم نعم يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح، حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أنبلغ وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ليس للشيطان عليه سبيل ليس للشيطان عليه سبيل كما في قوله عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الجن قالوا حتى أنت قال حتى أنا إلا أنا فإن الله أعانني عليه فأسلم قال ضبطها بعض فأسلموا وبعضهم ضبطها فأسلم فلا آه فلا إيه فلا يأمرني إلا بخير وأذل على ترجيح رواية فأسلموا ولا فأسلم فأسلم أنه قال فلا يأمرني إلا بخير نعم فلا يأمرني إلا بخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا أبدا وهذه تهمة تهم بها المشركون النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاعر وكاهن ودجال وكاذب والعياذ بالله أذل على أن أهل الباطل يتكلمون في أهل الحق أهل الباطل وأهل والبدع لا يسكتون عن أهل الحق، وإياك أن تظن أنهم يسكتون عنك. لو سكتوا عنك، في معناه تراجع حساباتك. معناه أنك ربما داهنت وسكتت، فحملهم ذلك على السكوت عنك. لا بد لا بد لأهل السنة أن يبتلو من قبل أهل بدك، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا بد أن يتكلم يسمونهم حشوية ويسمونهم مجسمة لما أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من التهم الباطلة نعم. هم يتهمونهم بما هم يحذرون من كان يتهمونهم بأنهم يكفرون الناس كما قيل رمت بدائها وانسلت. نعم <تصفيق> يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمره, وأمره وأمر بالرسالة فبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن على يعني جاء الوحي هذا يدل على أن مقصد الإمام الأجري لم يزن من قبل خلق آدم في علم الله وتقديره نعم <تصفيق> بعث على رأس أربعين سنة من مولده أقام بمكة عشرا يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم عشرا وقيل ثلاثة عشر وهو الأرجح أنه عليه الصلاة والسلام أقام في مكة ثلاثة عشر عاما والعرب يجبرون الكسر ففي قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنزلت علي البارحة عن الليلة الماضية عشر آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وتلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض وهذه كم آية أحد عشر آية فالعرب تجبر الكسر نعم وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام ثلاثة عشر عاما في مكة يدعو إلى التوحيد ولم يؤمر بشيء في مكة أبدا إلا التوحيد وقبل الهجرة بسنتين أو ثلاث أمر بالصلاة في ليلة المعراج وأما المدينة أقام بها عشر سنين فكان عمر دعوته عليه الصلاة والسلام كم سنة 23 وعشرون سنة على الصلاة والسلام دعوة للتوحيد والأيات في مكة آيات المكية تهتم بمسألة العقيلة والتوحيد آيات الأنعام وآيات وأما آيات الآيات المائدة والبقرة سور المدنية فإنها تهتم ب... بالأحكام أكثر بك آيات الحجاب سورة النور وسورة الأحزاب والآيات في تحريم الخمر في المائدة ونحو ذلك كانت في المدينة نعم. دعوة التوحيد في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو عليه الصلاة والسلام إلى لا إله إلا الله تفلحه قلوا لا إله إلا الله تفلحه نعم ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فقام فيها عشرا وتوفي بعد الستين صلى الله عليه وسلم نعم توفي وعمره 63 سنة 63 سنة عليه الصلاة والسلام ووحي له وعمره أربعون وضقي في الدعوة 23 سنة فتصبح عمره كله 63 سنة وقال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين سنة وقليل منهم من يجاوز ذلك لكن الله بارك لهذه الأمة في أعمالها فكافأهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف مع قصر أعمارهم إلا أن الثواب والأجر عظيم في هذه الأمة المحمدية إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم ولوم السبق كانت أعمارهم طويلة فنوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما قيل هذا عمره كله وقيل هذا عمره عمره في الدعوة تسعماء وخم تسع وخمسون سنة عليه السلام نعم نعم يعني قد يكون خمسة عشر يقولون عشر وهذا معروف حتى عند الرياض أصحاب الرياضيات نعم قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف المصيصي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن حدثه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة تمكث بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ستين سنة قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي <تصفيق> قال حدثنا سليمان بن بلال المدني من الرواية من الرواية مالك نعم <تصفيق> قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنا بن مالك رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين فكان بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء نعم وبعض علماء كالزرقاني في شرحه على موطأ مالك يقول أن النبي عليه السلام عاش ستين سنة فقط يعني في مكة عشرة والمدينة عشرة ووحي إليه وعمره أربعون سنة فيكون المجموع ستين لكن جمهور العلماء يقولون ثلاث ستين سنة ويجبرون الكسر كما سبق نعم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعره بيضاء يعني أن الشيب كان فيه قليل عليه الصلاة والسلام ولكن فيه شيب لأنه عليه السلام والسلام قال شيبتني هود وأخواتها يعني سورة هود وأخواتها نعم قال المصنف رحمه الله باب كيف نزل عليه الوحيد و... ويشرع تغيير الشيب لأسه إذا كان كثيرا فلما جاء والد أبي بكر أبو قحافة الذي هو عثمان أبو قحافة والد الصديق عبد الله بن عثمان ورأسه ثغامة والثغامة نبات أبيض يقرج في الصحراء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا البياض قال غيروه وجنبوه السواد فيشرع تغيير الشيب وهذا ليس من الخداع يعني إنسان غير الشيب ولكن بدون الأسود الصواب أن الأسود لا يجوز التغيير به أما الكتم والحناء ونحوها فيجوز تغيير الشيب في الرأس واللحية بها يجوز هذا و و وليس هذا من المخادعة في الزواج وغيره أما الصبغ بالأسود فهذا لا يجوز لا يجوز أبدا ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام غيروه وجنبوه السواد وكل ما جاء خلاف ذلك فهو ضعيف او لا حجة فيه وعلف احدهم في السعودية رسالة في جواز الخضاب بالسواد ورد عليه العلامة صالح الفوزان وايضا الشيخ عبد بن عبد الله الرجحي ردوا على هذه الرسالة لا أحد ذكر اسمه الان احد يعرفها الرسالة في جواز الخضاب بالسواد هذا خطأ ليس بصحيح نعم ونسب ذلك الابي هريرة وغير من الصحابة وليس الصحيح نعم من العلماء قال زرقاني حشرح نعم زرقاني <تصفيق> حشرح يعني ما <موطل> طالب مالك نعم <تصفيق> قال رحمه الله باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة قالت وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله تعالى لبن الأجربي باب كيف نزر عليه صلى الله عليه وسلم الوحي والوحي إما أن يكون وحي إلهام أو وحي رسالة، فالوحي الإلهام يكون لغير النبي، كما قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه، فإذا خفت عليه إذا خفت عليه لكي ينجو فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن هذا على غير العادة إذا خاف الإنسان على ولده يلقيه في اليم ولا يخرجه من اليم من البحر. لكن الله حكيم جل على وأمر الله إبراهيم أن يذبح ولده فاستجاب فنجّل فنجاه الله وهناك وحي الرسالة والنبوة هو الذي نزل على النبي عليه الله والسلام وعلى الأنبياء من قبله وأما الوحي في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل فهذا أيضا وحي إلهام فأول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان كانت الرؤيا الصادقة نعم وحبه إليه الخلاء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاء الوحي نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لبن عسكر قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أنباءنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم والعايشة كأله مسلمان كانت حاضرة الوحي أول ما بدأ في بدء الوحي النبي سيد زوج عائشة أينها في مكة ولا المدينة في المدينة ونذكر في مكة بيكون معه إلا خديجة بنت خويل الأم المؤمنين رضي الله عنها ف. مرسيل الصحابة كلها صحيحة لا إشكال فيها لأنهم عدول وثقات رضي الله عنهم نعم قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم نعم الرغية الصادقة لها علامات في الوقت يكون وقت السحر أو بعد صلاة الفجر وتكون واضحة المعالم معالمها واضحة ويراه الرجل الصالح أو ترى له وكلما كان الإنسان صادقا في اليقظة كلما كانت رؤياه صادقة في النوم وكلما كان كاذبا جاءته هواجس النفس ووساوس الشيطان في نومه ولذلك النبي اسم كان إذا رأى رؤيا جاءت كفلق الصبح يعني ضوء الصبح وشبه بذلك لأنه أكثر وضوحا ضوء الصبح يكون واضحا بعد ظلمة الليل نعم وأما الحلم فهو من الشيطان ويكون غالبا في أول الليل وهناك هواجس النفس لكالإنسان مشغولا بشيء يرى يأتيه شيء هذا الشيء في المنام والإنسان إذا رأى ما يكره لا يحدث به أحدا ويدخل عن يساره ثلاثا وأستعذ بالله من الشيطان الرجيم أما إذا رأى ما يحب فإنه لا يحكيه إلا لمن يحبه لأن النبي عليه السلام قال الرؤية على جناح طير فإذا أولت وقعت ولا صح إنسان تجرى على التأويل وتعبير الرؤى هذا الناس عنده جرأة على هذا وهذا علم وفن وبواب عليه البخاري في صحيح باب تعبير الرؤى فلا صح إنسان يتجرى على هذا ويحتاج إلى مع العلم إلى حدة في الذكاء فقد يكون ظاهر الرؤيا يعني شر جدا وهي خير كبير كما قال ابن سيرين أن رجلا جاءه فزعا يقول رأيت كان يتبول في المحراب إن ظن أن هذه ردة ولاية بالله أو شيء من هذا فقال سترج غلاما أو يأتيك غلام يا أم المسلمين فكان كما قال ابن سيرين ومن اشتهر في تعب الرؤى ولو كتاب في كتاب الرواة محمد ابن سيرين الإمام المعروف الذي لقب أمير المؤمنين رحمه الله هو الذي قال ما تحت أذيم السماء أصح من وطأ مالك محمد بن سيرين ويقصد بذلك أصح من مالك هذا قبل أن يصح قبل أن يصنف البخاري وإلا في البخاري أصح, أصح كتاب مصنف على وجه الأرض وصيح البخاري وقول ابن سرين هذا محمول على ما كان قبل تأليف البخاري كتابه الجامع الصحيح نعم آمين يقال هذا يقال أنه منسوب إليه لكن يعتمدون عليه في تعبير الرؤى نعم نعم فكان لا لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم فلق الصبح كمقال حفظ ابن حجب الفتح يعني ضياء الصبح. نعم. ثم حب بعليه الخلاء فكان يأتي حراءاً فيتحنث فيه ما. وهو يأتي حراء. التحنى. وهل يجوز الإنسان أن يتحنث في هذا الغار إذا تمكن من ذلك؟ وفي جبل النور في مدخل مكة؟ هل يجوز الإنسان أن يتحنث في هذا المكان أو يتبرك به؟ لا لا يجوز أبداً. وليس لغار حراء أي مزية. وكأي مكان على وجه الأرض. لا يقصد ولذلك هناك الدولة وفقها لما رأت الناس يعني يذهبون ويصعدون إلى هذا الغار غار حراء وضعوا أشياء تمنع وصول الناس إلى هذا الغار وبعض الناس يذهب يتصور هناك يصور نفسه داخل الغار وهذا من الجهل ولا من الغلوب ولا جزء أبدا فعل هذه الأشياء ولا جزء زيارته لكن لو مر الإنسان وتذكر أن هذا الغار هو الذي كان هو غلة اللي كان يتعبث فيه رسول الله وكان موجود بالمشقة لكي يصعد هذا الجبل جبل النور الذي فيه غار حراء لا بس لكن انه يذهب وبعض الحملات في العمرة والحج هي من برنامج ال والحج زيارة ال زيارة ايه المزارات ومنها غار حراء ورب بعض الناس يعني لا لا عنده زيارة غار حراء أهم من الطواف حول الكعبة وهذا من الجهل هذا من الجهل وكم أتعب الجهل أهله يتعبهم جدا بلا فائدة بل قد يأثمون إذا قصد غار حراء في الزيارة وخرج من بلده قاصدا غار حراء بل قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو أتى لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساج، مسجد الحرام في مكة مسجد الكعبة والمسجد النبو في المدينة والمسجد الأقصى في فلسطين لأي بقع على وجه الأرض غير هذه البقاع الثلاثة لا نج أبدا قصدها في العبادة أبدا نعم كما في الصيحي نعم فيتحمث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد نعم قوله وهو التعبد هذا مدرج من قول الزهري كما ذكر الحافظ نعم وإلا فأصف أتحمث فيه الليالي ذوات العدد فقول وهو التحنث وهو التعبد يعني هذا مدرج هذا مدرج في وسط النص الإدراج قد يكون في الأول وقد يكون في الأخير وقد يكون في الوسط وأكثر الإدراج يكون في في الأول وفي ها في الأخير ومنه إدراج أبي هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل نعم هذا مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه نعم <تصفيق> ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجأة وهذا يدل على التعبد والاجتهاد العبادة لا في بداية الدعوة والإنسان في بداية الدعوة يلاقي وقد أت الناس بما يخالف أهواءهم حينما قال الإنسان للناس هنا المظاهرات حرام ويتهم بالجنون قالوا فلان هذا مجنون مجنون تريد أن نبقى مبارك ثلاثين سنة في الظلم تريد أن نبقى ثلاثين سنة أخرى الحمد لله الله فكنا منه قالنا هذه فتن وسترون فقال أنت مجنون لست بعقل فتتهم فتحتاج إلى عباده يصبرك الله بها وإلى خلوة تشكو فيها إلى ربك جل وعلا و وترجو رحمته و إليه سبحانه وتعالى حتى يمكن الله لك وحتى يؤيدك وينصرك الله على نعم فيتزود لمثلها حتى فجاه الوحي وهو في غا... في غار حراء وجاء الملك فيه فقال قرأ فقال وجاء ولا وجاءه في نسخة الشيخ ربيع وجاءه لا له الأنس وجاءه الملك نعم وجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني لست بقارئ فأخذني إني لست بقارئ وهذا يرجح أن رواية ما ما أنا بقارئ نافية ولا ماذا نافية نعم لست بقارئ ينفي أنه قارئ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا وقال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابة يديه عليه الصلاة والسلام يعني إما 29 يوما أو 30 يوما نعم فأخذني فغطني حتى بلغني فغطني يعني ضمني وعصرني كما ذكر الحافظ نعم حتى بلغ مني الجهد يعني النصب والتعب يعني أخذه الملك فضمه وعصره حتى بلغ منه الجهد يعني التعب تعب ونصب نعم ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطى سانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت وقيل الناس تفهمية أن جاءت رواية وماذا أقرأ قيل أن ما استفهمية ما أنا بقارئ يعني ماذا أخرى وقيل أنها وقيل إنها نافية ما أنا بقارئ لهذه الرواية لست بقارئ وهناك كأخوال أخرى قيل استفهمية نعم فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم نعم. وجمهوره العلمي بل كاد أن يكون إجماعا على أن هذه الآية أول آية نزلت في القرآن العظيم وقيل نزل أول آية نزلت قوله تعالى يا أيها المدثر والصواب يقرأ باسم ربك الذي خلق هو الذي عليه الجمهور وما جاء غير ذلك فهو أشاد أو غير صحيح نعم فرجع يرجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي وأخبرها الخبر فقال قد خشيت على نفسي قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتص وتص وتص وتص وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق نعم وهذه الأشياء يحتاجها الإنسان صلة الرحم والصدق في الحديث وإعانة الناس وإقراء الضيف وإعانة المحتاج على نواعب الحق نعم انتهى طيب نقف